الحمد <سؤال> لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ايده الله وحده لا شريك له واشهد الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اننا نعلم فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى عليه وعلى اله وسلم وشادت امور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد اسال الله جل وعلا ان يوفقني واخواني والمسلمين في هذا الشهر بما يحب ويرضى وان يحفظ علينا شهرنا وان يصرف عنا شر كل ولي ذلك ومولاه وبعد فكما تعودنا كل عام بحول الله وقوته يكون لنا إن شاء الله مجالس لمذاكرة العلم أما الكتاب الذي معنا فهو كتاب شرح السنة للإمام إسماعيل ابن يحيى المزني وهو الإمام العلامة فقيه الملة علم الزهد أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيا ابن إسماعيل المصري صاحب الشافعي وتلميذ ولد رحمه الله تعالى في سنة موت الليت بن سعد وهي سنة خمس وسبعين ومئة وله مؤلفات منها الجامع الكبير والجامع الصغير ومختصر المزني وهو الذي حرر فيه فقه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وله المنثور وله الترغيب في العلم وهذا الكتاب الذي معنا فهو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيا بن إسماعيل ابن عمر بن مسلم المزني المصري تلميذ الشافعي والمزني نسبة إلى مزينة ابن أدد ابن طابقة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان قال فيه الشافعي الإمام المزني ناصر مذهبي وشهد له الإمام الشافعي بقوته في المناظرة فقال له لو ناظرت الشيطان لأفهمته من قوته في المناظرة رحمه الله فكان قويا الحجه وفي نظم قال له قال عنه لو ناظر الشيطان لقطعه اي لقطع المزنئ الشيطان وقال ابو عبد الرحمن السلمي اخبرنا محمد بن عبد الله بن شذال قال سمعت محمد بن علي الكتانية وسمعت عمرو بن عثمان المكي يقول ما رأيت أحدا من المتعبدين في كثرة من لقيت منهم أشد اجتهادا من المزني ولا أدوم على العبادة منه وما رأيت أحدا أشد تعظيما للعلم وأهله منه وكان من أشد الناس تضييقا على نفسه في الوراء وأوسعه في ذلك على الناس وأوسعه في ذلك على الناس وكان يقول أنا خلق من أخلاق الشافعي كان يقول أنا خلق من أخلاق الشافعي وهذا من توضعه وقيل فيه كان رحمه الله عابدا مجاب الدعوة عظيم وراء وقال الحافظ ذهبي رحمه الله عن المزني وكان زاهدا عالما مناظرا محجاجا غواصا على المعالي الدقيقة وقال ابن أبي حاتم سمعت من المزني وهو صدوق وقال أبو سعيد ابن يونس في المزني ثقة كان يلزم الرباط وكان المزني يغسل الموتى تعبدا واحتسابا وهو القائل تعاميت غسل الموتى ليرق قلبي فصار لي عادة وهو الذي غسل الشافعي الإمام رحمه الله من مشاريخه حدث عن الشافعي وعن علي بن معبد بن شداد وعن نعي بن حماد وعن أصبر بن نافع وكان رحمه الله شديد الملازمة للشافعي وهو قليل الرواية ولكنه كان رأسا في الفقه وأخوه من الرضاعة الربيع بن سليمان المرادي بينهما في المولد سسة أشهر وابن أخته الطحاوي الإمام صاحب العقيدة الطحاوية ومن علمة حنفية هو ابن أخت الإمام المزني والمزني رحمه الله تعالى هو الذي حرر مذهب الشافعي وإنما انتقل الإمام الطحاوي إلى المذهب الحنفي وكان تلميذ المزني قبله لأن المزني في قيل كان يقص عليه في التعليم لأنه كان لا يرجبه وحفظه أو فهمه فتحول الإمام الطحوي إلى مذهب الأحنان من تلاميذ الإمام المزني رحمه الله تعالى حدث عنه الإمام أبو بكر ابن خزيمة إمام الأئمة المتوفى سنة 11 وحدث عنه أبو الحسن ابن جوصى المتوفى سنة 23 و 300. وحدث عنه أبو بكر ابن زياد النيسى بوري. وأبو جعفالي من الطحاوي المتوفى سنة إحدى وعشرين نعيم بن عدي وأيضا من تلاميذه عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي رحمه الله تعالى المتوفى سنة السابع وعشرين وثلاثمائة الفوارس بن الصابوني وخلق كثير من المشارقة والمغارب امتلأت البلاد بمختصره في الفقه وشرحه عدة من الكبار وكان رحمه الله تعالى إذا فرغ من طبيد مسألة وأودعها مختصرة صلى لله عز وجل ركعتين وكان يقال من أهمية هذا الكتاب كانت البكر يكون في جهازها نسخة من مختصر المجلين يعني البكر البنت إذا أرادت أن تتزوج يكون في جهازها جهازها نسخة من مختصر المزني زمان العلم أما الآن من الذي يكون أما عقيدته فكان على عقيدة من سلف من الصحابة ومن تبعهم بإحسان بدليل هذا الكتاب الذي معنا كما سيأتي إن شاء الله قال عمر بن تميم المكي سمعت محمد بن إسماعيل الترمذية قال سمعت المزنية رحمه الله تعالى يقول لا يصح لأحد توحيد حتى يعلم أن الله تعالى على العرش بصفاته قلت له مثل أي شيء قال سميع بصير عليم وكتابه هذا بيان واضح على صحة عقيدته الإمام المزني رحمه الله تعالى اتهم في عقيدته حسنا من بعض معاصرين فطلب منه أن يكتب شيئا يبين فيه عقيدته فوضع هذا الكتاب كما سيأتي معنا في سبب تصنيفه إن شاء الله رب العالمين قال أبو عوانة رحمه الله دخلت على المزني في مرضه الذي مات فيه فقلت ما قولك في القرآن فقال كلام الله غير مخلوق فقلت هلأ قلت قبل ذلك قال لم يزل هذا قولي فكرهت الكلام فيه لأن الشافعي الإمام كان ينهى عن الكلام فيه يعني الإمام الشافعي كان ينهى عن البحث والجدال في ذلك فهذا كان سبب كراهته للكلام فيه وأيضا فإنه كان يكره التعرض للصلاة وقد علم ما وقع للأيمة من قبله كما وقع للإمام أحمد ويصي وغيرهم من علماء السلف اما هذا الكتاب الذي معنا ف يسوقه بالاسناد عز الدين ابو محمد عبد الرزاق ابن رزق الله الرفعي الحنبلي المتوفى سنه 60 و 600 والرس علي نسبة إلى رأس العين وهي مدينة مشهورة من مدن الجزيرة بين حران ونصيبين قال عنه الذهبي رحمه الله الإمام المحدث الرحال المفسر عالم الجزيرة كان إماما متقنا ذا كنون وأدب صنف تفسيرا حسنا رأيته يروي فيه بأسانيد وهو رحمه الله كان صادعا بالسنة عند المقالفين من الرافضة وغيرهم وروا شرح السنة عن الفقيه الإمام شمس الدين أبي العز يوسف ابن عمر ابن أبي نص الهكاري قال الشيخ عز الدين أبو محمد عبد الرزاق ابن رزق الله الرسعني أخبرنا الفقيه الإمام شمس الدين أبو العز يوسف ابن عمر ابن أبي نصر الهكاري في شهر صفر سنة ستة عشرة قال حدثنا الشيخ الإمام الحافظ الثقة بقية السلف أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن عيسى بن درباس الماراني من لبضه بالموصن في تاسع عشر من جماد الأولى سنة إحدى قال أخبرنا الشيخ الصالح العالم أبو عبد الله محمد بن أحمد بن حمد بن مفرج بن وياث الأرتاحي بقراءة عليه بفصاط مصر قال أخبرنا الشيخ المسند العالم أبو الحسن علي بن الحسين بن عمر الموصري الفراء فيما أدن فيه ذي حال وهي علامة لتحويل الإسنام قال الشيخ إبراهيم بن عثمان وأخبرنا الشيخ الإمام الفقيه الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن سلفة الأصبهاني السلفي في كتابه إلينا من الإسكندرية في ربيع الآخر سنة 74 و 500 قال أخبرنا الشريف أبو محمد عبد الملك بن الحسن ابن دتنفة الأنصاري بمكة بكراءة عليه في سنة تسعين قال أكبرنا أبو عبد الله الحسين بن علي للنسوي الفقيه قدم علينا مكة قال أكبرني أبو محمد الإسماعيل بن رجاء بن سعيد العسقلاني بعسقلان قال أكبرني أبو الحسين محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الملطي وأبو أحمد محمد بن محمد بن عبد الرحيم القيسراني قال أخبرنا أحمد بن بكر اليازوري قال حدثني الحسن بن علي اليازوري الفقيق قال حدثني علي بن عبد الله الحلواني قال كنت بطرابل المغرب فذكرت أنا وأصحاب لنا السلم فالآن هو يذكر سبب تصنيف أو سبب السبب الذي بعثوا بسببه أو لأجله إلى المزني لتصنيف هذه بسالة قال الشيخ علي بن عبد الله الفلواني كنت بطرابلس المغرب فذكرت أنا وأصحاب لنا السنة إلى أن ذكرنا المزنية رحمه الله يعني ذكروا بعض علماء السنة كما في النسخة الأخرى وسياتي إن شاء الله أخذوا يذكرون بعض علماء السنة كالإمام مالك والإمام الشافعي وغيرهم فذكروا المزنية معهم فقال بعض أصحابنا بل غني أنه يتكلم في القرآن ويقف عنده أن يقول بالوقف وهذه بدعة وذكر آخر أنه يقول يقول بخلق القرآن وهذه من أشنع البدعة إلى أن اجتمع معنا قوم أخر فغم الناس ذلك غم شديدا يعني أن يكون المجني كذلك قال فكتبنا إليه كتابا نريد أن نستعلم منه فكتب إلينا شرح السنة في القدر والإرجاء والقرآن والبعث والنشور والموازين وفي النظر فكتب ثم ساق كلام الإمام المزني رحمه الله تعالى وسنقرأ رسالة كاملة بإذن الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام المزلي رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم عصمنا الله وإياكم بالتقوى ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى أما بعد فإنك أصلحك الله فألتني أن أوضح لك من السنة أمرك تصبر نفسك على التمسك به وتضرأ به عنك شبه الأقاوين وزيغ محدثات الضالين. وقد شرحت لك منهاجا موضحا لم آل نفسي وإياك فيه نصحة بدأت فيه بحمد الله ذي الرشد والتسديد وفي نسخة بدأت فيه بحمد الله ذي الرشد السديد الحمد لله أحق من ذكر وأولى من شكر وعليه أثني الواحد الصمد الذي ليس له صاحبة ولا ولد جل عن المثيل فلا شبيه له ولا عديد السميع البصير العليم الخبير المنيع الرفيع قال الإمام المزري رحمه الله تعالى عال على عرشه وهو دان بعلمه من خلقه أحاط علمه بالأمور وأنفذ في خلقه سابق المقدور يعلم خائنة الأعين وما تغفر سدور قال رحمه الله تعالى فالخلق عاملون بسابق علمه ولا ونافذون لما خلقهم له من خير وشر لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعا خلق الخلق بمشيئته من غير حاجة كانت به وخلق الملائكة جميعا لطاعته وجبلهم على عبادته فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون وطائفة منهم حول عرشه يسبحون وآخرون بحمده يقدسون وصفى منهم رسلا إلى رسله وبعض مدبرون لأمره قال رحمه الله تعالى ثم خلق آدم بيده وأسكنه جنة وقبل ذلك للأرض خلقه ونهاه عن شجرة قد نفذ قضاؤه عليه بأكلها ثم ابتلاه بما نهاه عنه منها ثم سلط عليه عدوه فأغواه عليها وجعل أكله لها إلى الأرض سبب فما وجد إلى ترك أكلها سبيل ولا عنه لها مذهب ثم خلق للجنه من ذريته أهل فهب بأعمالها بمشيئته عاملون وبقدرته وبإرادته ينفذون وخلق من ذريته للنار أهل فخلق لهم اعينا لا يبصرون بها واذانا لا يسمعون بها وقلوبا لا يفقهون بها فهم بذلك عن الهدى محجوبون وباعماد اهل النار بسابق قدره يعملون قال والايمان قول وعمل وهما سيان ونظامان وقرينان لا نفرق بينهما لا ايمان الا بعمل ولا عمل الا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 وقال والقرآن كلام الله عز وجل ومن لدنه وليس بمخلوق فيبين وكلمات الله وقدرة الله ونعته وصفاته كاملات غير مخلوقات دائمات أزليات وليست بمحدثات فتبين ولا كان ربنا ناطصا فيزين جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين وقصرت عنه فطر الواصفين قريب بالإجابة عند السؤال بعيد بالتعزز لا ينام عال على عرشه بائن من خلقه موجود وليس بمعدوم ولا بمفكود قال رحمه الله تعالى والخلق ميتون بآجالهم عند نفاذ أرزاقهم وانتطاع آثارهم ثم هم بعد الضغطة في القبور مساءلون وَبَعْدَ الْبِلَا منشورون وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى رَبِّهِمْ مَحْشُورُونَ وَلَدَى العرض عليه محاسبون بحضرة الموازين ونشر صفف الدواوين أحصاه الله ونسوه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة لو كان غير الله عز وجل الحاكم بين خلقه لكنه الله يلل حكم بينهم بعدنه بمقدار القائلة في الدنيا وهو أسرع الحاسبين كما بدأوا لهم من شقاوة وسعادة يومئذ يعودون فريق في الجنة وفريق في السعير وأهل الجنة يومئذ في الجنة يتنعمون وبصروف اللذات يتلذذون وبأفضل الكرامات يحبرون قال رحمه الله تعالى فهم حينئذ أي أهل الجنة إلى ربهم ينظرون لا يمارون في النظر إليه ولا يسكون فوجوههم بكرامته ناضره واعينهم بفضله إليه ناظره في نعيم دائم المقيم لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين وكلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعظم بالكافلين النار وأهل الجهد عن ربهم يومئذ محجوبون وفي النار يهجرون لبيت ما قدمت لهم أن خجرهم الله عليهم وفي العذاب هم خالدون لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها فذلك نجزي كل كفور خلى من شاء الله من الوحيدين إخراجهم منها قال رحمه الله تعالى والطاعة لأولي الأمر فيما كان عند الله عز وجل مرضيا والشناب ما كان عند الله مسخطا وترك الخروج عند تعديهم وجورهم والتوبة إلى الله عز وجل كما يعطف بهم على رعيتهم والتوبة إلى الله عز وجل كما يعطف بهم على رعيتهم والإمساك عن تكفير أهل القبلة والبراءة منهم فيما أحدثوا ما لم يبتدعوا ضلالا فمن اتدع منهم ضلالا كان على أهل القبلة خارجا ومن الدين مارقة ويتقرب إلى الله عز وجل بالبراءة منه ويهجر ويحتقر وتستنب غدته فهي أعدى من غدة الجار الإمام رحمه الله تعالى في القرن الثالث الهجري ليس في زماننا ويقال بفضل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق رضي الله عنه فهو أردل الخلق وأخيرهم بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونثني بعده بالفاروق وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه فهما وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم وضجيعان في قبره ونثلث بذنورين عثمان بن عفان رضي الله عنه ثم بالفضل والتقى علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين ثم الباقين من العشرة الذين أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجدن ونخلص لكل رجل منهم المحبه ونخلص لكل رجل منهم المحبه ونخلص لكل رجل منهم من المحبه بقدر الذي أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من التفضيل ثم لسائري أصحابه من بعدهم رضي الله عنهم اجمعين ويقالوا بفضلهم ويذكرون بمحاسن افعالهم وننفق عن القوض فيما شجر بينهم فهم خيار أهل الأرض بعد نبيهم ارتضاهم الله عز وجل لنبيه وجعلهم أنصارا لدينه فهم أئمة الدين وأعلام المسلمين رضي الله عنهم أجمعين ولا نترك خضور الجمعة وصلاة مع بر هذه الأمة وفاجرها لازم ما كان من البدعة بريئة فإن تدع ضلالا فلا صلاة خلفة والجهاد مع كل إمام عدل أو جائل والحج وقصر الصلاة في الأسفار والاختيار فيه بين الصيام والإفطار في الأسفار إن شاء طام وإن شاء أفطر هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون خدوة ورضا وجأنه التكلف فيما كفوا فسددوا بعون الله ووفقوا لم يرغضوا عن الاتباع فيقصروا ولم يجاوزوه تزيدا فيعتدوا فنحن بالله واثقون وعليه متوكلون وإليه في اتباع آثارهم راغبون فهذا صرف السنة تحريت كشفها وأوضحتها فمن وفق الله للقيام بما أبنته مع معونته له بالقيام على أداء فرائضه بالاحتياط في النجاسات وإسباغ الطهارة على الطاعات وأداء الصلوات على الاستطاعات وإيتاء الزكاة على أهل الجداد والحج على أهل الجدتي والاستطاعات وصيام الشهر لأهل الصحات وخف صلوات سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الوطر في كل ليلة وركعة الفجر وصلاة الفطر والنحر وصلاه كسوف الشمس والقمر اذا نزل وصلاه للاستقال متى وجل واشناب المحارم ولاحتراز من النميمة والكذب والغيبه والبغي بغير حق وان يقال على الله ما لا يعلم كل هذا كل هذا كبائر ومحرمات وتحري في المكاسب والمطاعم والمحارم والمشارب والملابس واشناب الشهوات فإنها داعية بركوب المحرمات فمن رعى حول الحماء فإنه يوشك أن يقع في الحماء فمن يسر لهذا فإنه من الدين على هدى ومن الرحمة على رجاء وفقنا الله وإياك إلى سبيله الأقوم بمنه الجزيل الأقدم وجلاله العلي الأكرم والسلام على من قرأ علينا السلام ولا يلال سلام الله الضالين والحمد لله رب العالمين نجزه الرساله بحمد الله ومنه وصلواته على محمد واله واصحابه وازواجه الطاهرات وسلم كثيرا كثيرا كما سمعت قد احتوت هذه الرساله المباركه على جملة عظيمه من مسائل أصول الدين التي لم لح ظرها لا للخير ولا غنى عنها في الحقيقه لمذم فنسال الله جل وعلا ان لنا فهمها وأن يرزقنا اعتقادها والعمل بها كما يحب ويرضى وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله وقف عنه